واستنى بسنته واستقام على شرعه الى يوم الجمع والدين منزله مدارج السالكين لهذه الليله هي منزله الادب والادب لفظ مؤذن بالاجتماع اذا اجتمعت الكلمات الى بعضها البعض في نسق جميل سميت ادبا فالشعر ادب والنثر ادب والخطابه ادب والبلاغه ادب وصارت هي من الادب لان الكلمات قد اجتمعت الى بعضها وتالفت فيما يفيد والطعام إذا اجتمع سمي مأدبة المأدبة اجتماع الطعام اجتماع خصال الخير في المرء أدبه وابن القيم رحمه الله تعالى يعرف الادب بقوله استعمال الخلق الجميل وعرفها استخراج ما في الطبيعة من القوة إلى الفعل إذا كانت في دواخنك معاني جميلة وخصال كريمة وأخلاق حميدة استخراجها إلى الواقع وممارسه ذلك مع الناس هو من الأدب فالأدب اجتماع خصال الخير في المرء كان ابن القيم يقول لئن اغدو فأتعلم بابا من أبواب الأدب خير لي من أن أتعلم سبعين بابا من أبواب العلم لأن العلم ابتداء لا يصلح إلا بأدب وإذا تعلم المتعلم وفارق الأدب أضر ولم ينفع أضر الخلق وأساء إلى العباد وكان ابن المبارك يقول طلبنا الادب لما فاتنا المؤدبون وقال رحمه الله انا الى قليل ادب احوي منا الى كثير علم لانه راى بعض الناس تعلم لكن لسانه لم يعف عن ذكر الناس واخلاقه لم تسلم من التطاول على خلق الله فقال ابن المبارك رحمه الله إنا إلى قليل أدب أحوي منا إلى كثير علم والسلف كانوا يعدون الأدب بهذا المعنى اجتماع خصال الخير في العبد واجتماع الأخلاق الفاضلة واستعمال الخلق النبيل في التعامل مع الخلق عد السلف هذا من الدين ومن صميم الدين بل الدين كله يقوم على الأدب يقول ابن القيم اصطفاف الناس في الصلاة أدب واتباعهم للإمام وعدم مخالفته في الحركات والتقدم عليه أدب يقول ابن القيم الدين كله أدب ستر العورة أدب ستر العورة من الأدب خفض الصوت في الكلام مع الناس أدب قال ابن القيم ومن الأدب الأدب مع كلام الله ومن الأدب مع كلام الله وهذا من التحليل العميق قال نهي المصلي أن يقرأ القرآن راكعا وساجدا قال وسبب ذلك التأدب مع كلام الله لأن حالة السجود حالة انخفاض والقرآن لا يليق به إلا العلو فلذلك تقرأ القرآن وأنت قائد فإذا سيت لا تقرأ القرآن أنت قد ذللت ولكن كلام الله لا ينبغي أن يذل فلذلك يرى العلامه ابن القيم رحمه الله أن الدين كله يقوم على هذا الأدب ابن القيم يقول أساس الأدب علم إصلاح اللسان يا إخوان أساس الأدب اصلا في المنطق الأدب المنطق يعني أنت تعرف الشخص مؤدب أو غير مؤدب من خلال لفظه فيو تجاو ساكت زمن ما بتكلم ما بطي تقوم ما تقول جدة فاهم ولا ما فاهم مؤدب ولا ما مؤدب إذا نطق من خلال مواقع لفظه هو يدلك على جوهره حتى الجاهلية زهير بن أبيس سلمى يقول لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ولم يبقى إلا صورة اللحم والدم فاللفظ يدل على صاحبه وقالوا في شخص صامت والصامت مثار إعجاب الناس اللو بسموه بالدارجية تجيل ما بتكلم تلك صامت دا انت بتثق فيه ففي ففواح الصامت زمن يوم النظم نظم نظم مشاتل يوم الفتح حشبه ده قال كلام ما في محل فقالت العرب صمت ذهرا ونطق كفرا قال لي أخير تكون ساكت أخير الزمن فبالتالي علم إصلاح اللسان علم إصلاح اللسان والخطاب وإصابة مواقعه وتحسين ألفاظه وصيانة هذا من الخطأ والخلل ولذلك هذا من الأدب بالمناسبه هو جزء من الأدب يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والأدب على ثلاثة أنواع وإلى هذه اللحظة لم نتحدث عن الهرأة ولا عن كلامه هو كلام القيم كمقدمة لمنزلة الأدب وأهميته بعض الناس يتعلم ولكن من فوائد العلم أن يهذب العلم السلوك واللفظ فإذا لم يهذب العلم لا السلوك ولا اللفظ دل على أن هذا لم يستفد من علمه شيئا وهذا بتلقاه مكتوب في اللوري بتاع والقلاب والجلاد بتاع التراب ما كل الجاري متعلم لا ولا ما جاتك ما كل الجاري متعلم وتلقى برضه مكتوبه القلم ما بزيل بلم شنو ايوه الادب فضل على العلم وقدم عليه وبالتالي من أساء الأدب لا يمكن أن ينسب إلى العلم أبدا لأن أساس العلم الأدب بل قال السلف في التربية وفي التقويم وفي التزكيه قالوا اجعل علمك أو اجعل علمك ملحا وأدبك طعاما العلم يقول شنو ملح معناش شنو بسيط ويكون الادب وجنه هو هو طيب لو جعلت العلم طعاما والادب ملحا ظهر نقص الأدب على العلم وبالتالي سوف ينسب العالم الى الجهل وان كان عالما بسلوكه ولفظه ان من فائده العلم انه يعقل الشخص ويجعله رزينا ويوفقه ويسدده الى الكلام الذي يصيب به مواقعه الصحيحه حتى من النكاد قال الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه القيم أدب الدنيا والدين اسم وشنو؟ ادب الدنيا وادب وشنو؟ الدين لأن الدين نفسه يحتاج إلى أدب والدنيا تحتاج إلى أدب حتى الدنيا لتحصلها ولتنالها ينبغي أن تحسن المعاملة مع الناس لتكسبهم إن كنت تاجرا سيء الخلق فلن يكون لديك زبائن صح أو ما فبالتالي الدنيا تحتاج إلى أدب والدين يحتاج إلى, شنو؟ إلى أدب بل الدين كله يقوم على الأدب والأدب أساس الدين كما سوف نعرف الوضوء أدب بالمناسبه مع الله الستر العورة أدب إكرام الضيف أدب التعامل مع الناس أدب كل شيء الصلاة الصلاة أدب إما تقول الأدب عن الطريق ادب الدين كله يخوم على الأدب فيقول الماوردي أن رجلا جاء إلى عبد الله بن المبارك وقال له لو أنه كانت لي دعوة أريد أن اسالها الله فماذا أسأله قال أسأله علما نافعا قال فإن لم يعقني قال اساله مالا لعله يسد لك عند الناس شيء انت عم عندك مال مضطر تحتاج لنفسك بل هل بيعملها لك الناس انت بتدخلت لنفسك دخلت في شنو في الهالة مبتقهم بتقوم تتعاور تعرف تتعاور يعني شنو تتعاور تتخابل هاي آيب عشان الناس يتقوموا الأدب شنو ما بتتعاوره ما بتتهادب قال له طيب ثم ماذا بعد المال قال اساله أدبا فإن الأدب يسد مسد العلم والمال انت كان بقيت مؤدب وفقران بتعرف محلك وكان بقيت مك متعلم ومؤدب ما بتتشوبر تعرف تشوبر يعني شنو ها تشوبر تعرف تشوبر يعني شنو دي باللغة العربية يقولوا شنو تشوبر دين كل شنو تتطاول وتتعالم تنزل نفسك منزل العلماء قال فإن لم أجد ذلك لا علم ولا مال ولا أدب قال له ابن المبارك اسأله أن ينزل عليك صاعقه من السماء تريح منك الخلق قال لي طيب كم مده لديه قال لي بعد قل لي يا الله نزل صاعقه من السماء ريح من الناس اسأله صاعقه من السماء تريح منك الخلق لأن إخواننا زول لا عنده مال لا عنده عيد لا ادب أدب ذاك قعدت بدور لا والله بدور مضرة شديدة أيوة. فبالتالي يعني هذا معناه معناه أن الإنسان كلما كان مفيدا كلما كان مؤدبا كلما كان شنو كلما كان مفيدا لذلك قال اذا ما مات ذو علم وتقوى وعلم بتقوى فقد ثلمت نقص من الاسلام ثلم وموت الحاكم العدل المولى بحكم الارض منقصه ونقمه وموت فتى كثير الجود محل فان بقائه خصب ونعم ونعمه وموت الفارس الدرغاني هدر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 هم جرعة ربنا جابك عنده حكمة بتخش في التعداد السكاني ما عندك عوجة بيعدوك ما بينسوك بتخش في التعداد السكاني والحاجات الزيب طيب قال ابن القيم والأدب ثلاثة أنواع أدب مع الله وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدب مع خلق الله الأدب مع الله السلام الأدب مع الله أن تصون معاملتك له من كل نقيصة أي حاجة الله داري أن تعمل الأكمل تعمل الأكمل قال لك الشي ده مستحب تعمل لأنه مستحب عند الله ما تنقص كويس تعمل شنو الأكمل دائما موسى عليه السلام قال للعبد الصالح ذلك بيني وبينك ايما الأجلين قضيت فلا عدوان علي وكان ذلك إما اني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجي فإن أتممت عشرا سأل يهودي ابن عباس قال أي الأجلين أتم موسى قال العشر قال وأين هي قال إن الأنبياء يفعلون الأكمل والأطيب والأتم فعل موسى العشرة قال له يا عشرة عمل العشرة أن تصون معاملتك لله من كل نقيصة وأن تصون قلبك من الالتفات إلى غيره فإن الالتفات القلب إلى غير الله سوء أدب معه وأن تصون الإرادة أن تتعلق بما يمقته سبحانه إياك أن تتعلق بشيء ربك يمقته هذا الشيء بالمحرمات وإياك أن أن يلتفت قلبك إلى غيره الالتفات إلى غير الله ضرب من ضروب سوء الأدب ضرب ابن القيم مثلا ولكن ليس في منزلة الأدب في منزلة من منازلي إياك نعبد وإياك نستعين وهي منزلة الإخلاص يقول لو أن ملكا من الملوك جمع حاشيته وخدمه وجنده كويس وطباخيه وحرسه واوقفهم امامه وجعل يتكلم اليهم او حضروا معه لو ان احد الخدم اهتم بخادم اخر في حضره الملك وفي حضره السلطان الا يمقته السلطان على هذا الفعل ربما طردهما معا يطرد العايل والاسنان المسكين العايلون ذاته يطرده قال اتجد خادما جرد خادما في وجود الملك قال ولله المثل الاعلى فمن التفت قلبه إلى غير الله من الخلق الذين هم عبيد الله وانشغل بهم طرده الله عز وجل من رضاه ومن حضرته ومن عبوديته سبحانه فبالتالي التفات القلب إلى غير الله سوء أدب ابن قيم قال كلام لطيف نقله عن بعض السلف سوء الأدب مع الملوك يفضي إلى القتل انت وكنت تسيئ الأدم مع أيضا لكن كسيت الأدم مع الحاكم يعملك شنو بكونت الطوالي أيوة في سيف السلطان رهق رهق يعني شنو يعني سرعة يعني ممكن يكون طيبة سرعة ولذلك سوء الأدم مع ملك الملوك موجب لمقته سبحانه وتعالى ولغضبه طيب قال الحسن البصري سئل عن أنفع الأدب قال له أنفع أدب شمع قال التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليك الأدب درجات اعلاه التفقه في الدين ده أدب والزهد في الدنيا أدب ومعرفت ما لله عليك شوفوا يا إخوان الأدب يقوم على الحقوق لما نعرف في الأدب مع الخلق يقول ابن القيم في الأدب مع الخلق هو أن تمزل كل صاحب منزلة منزلته هذا الأدب مع الخلق وأن تعرف الحقوق فأدبك مع والدك ليس كأدبك مع إخوانك وأشقائك وأدبك مع القريب ليس كأدبك مع الغريب واحد معك طوالي قريب منك وفي واحد لاول مره مرة تلاقيه بتهزر معه طوالي ده كان هزرت معه بتخلعه بيقول زول ده مجنون ولا شنو ما لك يقول لي فيش ما لكن زول معك طوالي بتهزر معه أدبك مع الضيف يختلف عن ادبك مع من يتردد عليك كثيرا ليس ضيفا ادبك مع الصغير ليس كادبك مع الكبير ادبك مع الجاهل يختلف عن ادبك مع العالم ادبك مع السلطان السلطان عنده ادب بالنسبه يتعامل مع السلطان بشنو بادب يختلف عن ادبك مع عامه الناس ذو السلطان كويس تقول له وين يا فرده ولا شنو؟, فردة شنو وين يا فرده قال كويس فبالتالي الأدب أن تعرف الحقوق وأن تعامل كل ذي حق بحقه هذا الأدب مع الخلق طيب يقول بعض أهل العلم قال أبو نصر السراج قال أدب أهل الدنيا أدب أهل الدنيا الفصاحة والبلاغة والأشعار والقصص ده أدب شنو؟ أهل الدنيا معرفة أشعار العربي وأسماء الملوك والفصاحة والبلاغة عشان كده يقول لك الأديب مما يقول لك الأديب ده معناه شنو؟ شاعر أو شنو؟ أو قصاص أو كاتب كي يقول لك الأديب. ما أطلق الأديبة على صاحب أدب مع الله وإن كان هو أحق بذلك وأولى به قال وأدب أهل الدين في تأديب الجوارح أن تكون الجوارح مؤدبة من الأدب المناسب مع الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف أحدنا عورته وإن كان خاليا إذا لم يكن محتاجا لهذا يعني أنت لذلك تستحمم على ممكن تتكشف عند جماع الزوجة بجزء لأنه قد لا يتم إلا بالتكشف لكن بعد ذلك في زور ما عنده أي حاجة وترجمه يتكشف ويتعرى هذا خلاف الأدب المناسبة ولذلك يقول ابن القيم أساس الأدب مع الله أدب الباطن والسر كلما كان العبد أحفظ لأدبه مع ربه في السر كلما كان موفقا في حفظ الادب في الظاهر وبالتالي ادب اهل الايمان في رياده النفوس وحفظ الحدود وترك الشبهات هذا من الادب ترك شنو الشبهات الموضوع فيه شبهه تخلي بس مجرد انو فيه شبهه ادب مع من ادب مع الله فيه شبهة تخلي الواحد تقول له الناس عندها مشكلة في التمباك وفي السجائر التمباك والسجائر ما قادر يخلوها تقول له, تقول له يا اخي يقول لك يا شيخ انت السجائر ده حرام قبل ما جابوا يقول لك قالوا مكروه غيظ قال قالوا مكروه منه لحد يوم الليلة ما لقاني واحد أفتى من العلماء الذين يعتد بهم أن السجائر أو التبغ أنه شنو مكروه كلهم أفتى بشنو بالحرمة يقول لك قالوا مكروه المكروه ده سمح يا أخوان المكروه ده سمح المكروه ده مكروه ولا المكروه ده جميل يعني كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها حتى في واحد متحايل داير يسف قال اخوانا انت دي قالوا فيا قال قالوا والله العلوم اختلفوا ناس قالوا مكروه وناس قالوا الحرام قال لهم خلصنا يا من اتفقوا قل يا اخي حرام لا ضرر ولا ضرر فبالتالي تركوا الشبهات قال وأما أدب اهل الخصوص في أدب أعلى من ذاته من ترك الشهر الشهر الشبهات في أدب أعلى منه أدب اهل الخصوص حفظ الخواطر وهطهارة القلب وحفظ الوقت في تضييعه في غير ما يرضي الله وحسن الأدب بطلب مقامات القرب من الله أهل الدين أدب يحفظ الحدود ويتقشن الشبهات ويؤدب الجوارح ويريض النفس في طاعة الله أدب اهل الخصوص في أهل الدين هم الذين حفظوا حفظوا الخواطر من أن تلتفت إلى غير الله وركزوا على طهارة القلب وحفظ الوقت مع الله وطلبوا مقامات القرب من الله كحسن أدب فإن حسن الأدب مع الله هو في الوفاء بعهدك مع الله وطلب قربك من الله سبحانه وتعالى طيب، قال ابن القيم في فصل بديع لطيف يتحدث عن الأدب وأن الأدب أساسه حسن لفظه حسنوا النطق يا اخواننا الكلام قال بيقول الزل والله في ناس بيقولوا كلام كلام مر مش كده حتى يقول لك لسانه زفجر حتى لو يتسوق بالمعجوم يقولوا لسانه شنو زفجر ولا ما في خنا ما بيعرف كلام كلامه كله دراب دراب شفت كيف؟ قال اسمع هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في السلسلة الصحيحة إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في نفس المرء من الخير والشر يعني واحد تلقاه يقول كلام وتالي يقول لك الله لا يعرفوا كلام ذا كيف طلع منك ربنا ومرهم منك ربنا بالملاكة دي يحاول أكوانا الزول يراعي لرفضه جدا فكلما عفى اللسان كلما كنت قريبا من الأدب من الأدب الجد جد فابن القيم يقول تأمل أحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام تأمل أحوالهم مع الله خطابهم وسؤالهم تجدها كلها مشحونة بالأدب طيب شوف ابراهيم عليه السلام قال واذا مرضت فهو يشفين هذا من أدب الخليل مع الله جل وعلا واذا مرضت ولم يقل واذا امرضني فهو يشفين نسب المرض الى نفسه والشفاء الى ربه تادبا بالرغم من ان كل شيء من, من من الله وبقدره سبحانه لكنه لما اراد ان يخاطب ابى ان ينسب الى الله ما يظن ان فيه نقص فنسب النقص الى نفسه والكمال الى ربه قال واذا مرضت فهو يشفين بالله ادب ولا ما ادب والله ادب عالي ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الخير بيديك والشر ليس اليك ادب شديد في لفظك اللرض. بعض الناس يقول الخائن الله يخون في ولا ما في هذا سوء أدب مع الله من الله لا يخون لأن الخيانة خدعة في مقام الاعتمان الخيانة زوال مؤتمنة وتقوم تقول خدعة في مقام شنو الاتمان. يمكن أن نصف الله بالمكر لكن ليس على إطلاقه مقيدا بمن كان ماكرا وهنا المكر صفة كمال لله لأنها أخذ بالقوة لمن أر... ل... مكر وقد يكون مكر الله خير للممكور به يرجعه إلى الله ويجعله يتوب ويمكرون ويمكر الله ويمكن إذا خادعوا أن يخادعهم قال تعالى يخادعون الله وهو خاجعوا. وإذا استهزئوا يستهزئوا بهم ويمدهم في طغيانهم يعمون والسهزاء الله ليس كاستهزاء العبيد استهزاء الله اي يمدهم في طغيانهم يعمهم وإذا كادوا كاد بهم قال جل وعلا ويكيدون كيدا وأكيدوا كيدا ربنا بكيد وبيخدع وبيمكر وبيستهزئ لكن بمن بمن يستحقه ولو أنه لم يفعل ذلك بمن يستحقه لكان عجزا فمن الكمال أن يفعل هذا بمن فعلوا لكن الخيانة نزه نفسه عن الخيانة حتى لمن خانوه قال الله الله ورقونه قال جل وعلا يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل ما قال فخانهم قال شنو فأمكن منهم فدل على أن نسبة الخيانة لغير لله إنما هي من باب سوء الأدب معه وده في التجار بعد ما يقنبوا يوزع الموضوع البيعة تمت الفاتحة الخائر الله يخونه يطجشوا اليدين كذلك دي فاتحة شبه يقول لك الفاتحة يطجش اليدين دي فاتحة دي ولا ما يعبدوا يقول خلاص الفاتحة الخائر الله يخونه لا حول ولا قوة الا بالله نعوذ بالله الله لا يخونه الله لا يخونه ولكن الخاين الله يمكر بهه يتمكن منه يورين فيه ما عليش لكن ما يقول الخاين شنو الله يخونه وهذا مما يقوله الناس جهلا ولكن ينبغي أن ينزه اللفظ عن مثل هذا الكلام القبيح تادبا مع الله سبحانه وتعالى ومن ذلك ادب الخضر عليه السلام الخضر مؤدب جدا قال لموسى عليه السلام الخير نسبه الى الله سبحانه وتعالى قال فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما في العيب قال فاردت ان اعيبها حتى لا يقول فأراد ربك أن يعيبها، فإطلاق لفظ الجلالة مع العيب غير مناسب. مع إنه الثلاثة خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار كان بشنو بأمر الله وما فعلته عن أمري بتعليمات من الله، لكن قال فأردت أن أعيبها. هنا قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما أدبا بل هذا الأدب تادب به مؤمن الجن قالوا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا لما نسبوا الشر نسبوه إلى المجهول ولم يقولوا أشر أراد الله من في الأرض لأن الشر ليس إليه أشر أريد بمن في الأرض جف الرشد قال لشنو أم أراد بهم ربهم رشدا قال ابن القيم وإن من أعلى الأدب مع الله أدب المسيح عليه السلام المسيح المؤدب المسيح المؤدب جدا عليه السلام قال الله له اانت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ما قال ما قبت الزوالة الطوالة قال ما قبت دي في جرأة قال سبحانك أول حاجة نزه عن القول الذي قيل ما دخل في الموضوع طوالة يا أخي الأدب ده مهم يا أخوانا والله الله يرزقنا الأدب يا أخوانا نصر الله يرزقنا الأدب والله الأدب ده الله كان أداك ليه أداك خير كثير خلاص فرب الأدب لما فاتنا المؤدبون قال سبحانك ما يكون لي ما أقدر أقول كلام بيدا أن اقول ما ليس لي ما ليس لي بحق ما برأ نفسه إن كنت قلته فقد علمته ياخدش ده أدب ولا ما أدب والله ده أدب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 قال ابن القيم وهذا محض التوحيد إنك أنت علام الغيوب بعد دافع عن نفسه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم ورّ نفسه إنه هو مجرد شهيد وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء قال ابن القيم وان قمه الادب في قوله ان تعذبهم فانهم عبادك وهذا ابلغ الادب لان السيد رحيم بعباده وهؤلاء ليسوا عباده انما هم عباد غيره كويس طيب فان عذبتهم يستحقون وان رحمتهم وهم عباد غيرك فهذه هي الرحمه التي تليق بك ان تعذبهم فانهم عبادك هذا معنى الكلام وان تغفر لهم قال ابن القيم هذه الايه تتدفق أدبا مع الله وإن تغفر لهم ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم قال فإنك أنت العزيز الحكيم لماذا؟ لأنهم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم لو قال فإنك أنت الغفور الرحيم لطلب الرحمة والمغفرة من الله وهو غضب فلذلك قال وإن تغفر لهم فإنك ستغفر لهم مغفرة عزة وحكمة لمن لا يستحق لذلك قالوا وإن تغفر لهم فإنك أنت شنو العزيز الحكيم ولم يقل فإنك أنت الغفور شنو الغفور الرحيم هنا غير مناسبة لماذا لأنه إذا قال فإنك أنت الغفور الرحيم في وقت غضب الرب عليهم وأنه أمرهم بالنار لكان هذا مقام استعطاف لا شفاعه وعيسى في ذلك المقام ماله شافع فلذلك قال فانك ان غفرت لهم ستغفر لهم مغفرة شنو مغفرة عزته وشنو ومغفرة حكمه طيب قال موسى عليه السلام ادبه في قول الله جل وعلا لما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير قال ولم يقل أطعمني لم يقل أطعمني ما كان جعاناً وكذاك ما قال له أطعمني قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير هذا من شنو؟ من الأدب وأدب أيوب عليه السلام أني مسني الضر قمة الأدب أزولي بعمل يقول مسني الضر يقول أشفني قال وأنت أرحم رحمين ده أدب لأنه قد تكون من الرحمة أن يتركه مريضا أو هو نوع استعطاف كويس واستنزال للرحمة بقوله, بقوله وأنت أرحم رحمين وكذا قال وأنت أرحم رحمين قال ابن القيم اما يوسف عليه السلام قال فقد بالغ في الادب وخاصه مع اخوته وازيد كلام لم يقله ابن القيم ان من ادب يوسف عليه السلام مع ربه انه عند الملك وعند السلطان ادبه مع الله جعله لا يظهر شيء من مقدراته ولا من مواهبه والدليل على ذلك لما رفع أبوه على العرش وخرر له سجد قال هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا أدب ولا ما أدب قد جعلها من؟ ربي حقا وقوله ربي قد آتيتني من الملك إخواننا وين الأدب هنا الإنسان عند نشوة النصر وعند نشوة التملق يغيب عن المعاني الحقيقية ممكن بعد فترة يذكر لكن زول ساعة نشوته ما يبقى شنو ما يذكر الله يذكر هذه المعاني الإيمانية لكن يوسف كان مستحضرا لهذه المعاني واجمل ما في الادب يوسف على على العرش وتحققت الرؤيا في هذه النشوه جاشم قد احسن بي اذ اخرجني من السجن تذكر في ايام النشوه ايام البؤس والسجن ليحصل نوع من أنواع المعادلة في نفسه فلا يضغى ولا يتكبر ياخد أدب تقيل خلاص قال هذا تأوذ رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. وقد شنو والوقت ذاك أن الملوك كله تحته ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخلها بقمة الأدب انتصار والجيش مدى البصر والحديد الناس يقولون شاهد حديد قلت لو عاينته حديد بس لما دخل مكة دخل مكة على ناقته مطاطئا رأسه وذلك الرأسه كويس وحتى أن لحيته كانت تصيب فخذه عليه الصلاه والسلام وركبته مدنقل ما رافع راسه كويس مع انه هو منتصر منتجي فاراد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مقام العز اي ان يذل لمن عزه عشان كده كان بيقول الحمد لله الذي نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده فدخل في مقام العز ذليلا لمن اعزه ولان النصر يفضي الى الكبرياء ولان النشوه نشوه النصر تخرج الانسان عن حد المالوف فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مطاطا راسه للذي اعزه فكانت عبوديته هنا ان يطاطا راسه لله جل وعلا فدخل متواضعا فهنا قلنا ان يوسف عليه السلام ابن القيم لكن جاب حاجة لطيفه قال قال وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن قال ولم يقل اذ اخرجني من الجب الجب اللي هو شنو البئر ويوسف ربنا أطلع اطلع من البئر منه ربنا وطلع من سجنه ربنا. قال فذكر السجن وترك الجب صيانة لمشاعر اخوته الذين القوا به في الجب هم قاعدين جنبه وده ابوه بيقول لي أبوه هذا هذا تؤيريه من قبل قد جعلها ربي حقا اذ اخرجني من السجن والبئر لو قال البئر ديك شويه بكشه ترك البئر وذكر السجن قاشنو وجاء بكم من البدو ابن القيم قال لما ذكر السجن وترك البئر حتى لا يخجل اخوته لا يخجلهم ما يخجلون لان رمى في البئر منهم هم دل. قال ابن القيم وكان المقام مقام تصافن ولذلك جاب قاعده في الادب عجيبه ابن القيم عنده قاعده في الادب لطيفه جدا يقول رحمه الله ذكر الجفا في وقت الصفا جفا ذكر الجفا في وقت الصفا شنو هما في وقت جفا لو جاب سنه البير كانوا الناس يخلوا خجل خلى وخجل البير مره واحده قال لهم وجاء بكم من البدو ولم يقل رفع عنكم البلاء والجوع والجهد قال وجاء بكم من البدوي قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ما قال بعد ما ظلموني وكذا قال لا شوف زلت عليك الله مؤدب كيف من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ترك السبب وتكلم عن المسبب لما منه اللي هو الشيطان قال ده كل من الشيطان يا خدم ادم ابن القيم علق تعليق لطيف جدا قال وهذا إن لم يكن هذا لم يكن كمال هذا ال... قال هذا الخلق إن لم يكن كماله للرسل والأنبياء فلمن يكون الص... دي المحريه يعني يعني يوسف عليه السلام كان معمه كذا اريد يعمل كذا كده الرسل والأنبياء بالله شوف الزول ده خاص إخوانا زول لما ربنا يديوه ويمكنوا من عدوه كويس بينتشي وربما يفضي به هذا الى خروج من من شنو؟ من, من الاعتدال يخلوه يمشي إلى غيره قال ابن القيم أما قمة الأدب مع الله فأدب المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الله الرسول عليه الصلاة والسلام مؤدب جدا مع الله سبحانه طيب كيف قال والله ده استدلال عجيب أبو, أبو القاسم القشيري رحمه الله من علماء السلوك زي ابن القيم والهروي حتى عنده حاجه اسمها الرسالة القشيرية اسمها شنو؟ الرسالة شنو؟ بتكلم عن الحاجات دي لما تكلم القشيري عن الأدب صدر آية الأدب بقول الله جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى طيب ده ده ده حسأ علاقة شنو علاقته بالأدب شنو أخوانا ما ما زاغ البصر وشنو وما طغى شوف الأدب دوين نعم هو نعم ما زاغ البصر وما طغى أي واحد عندها معنى طيب أين, أين ما زاغ البصر وما طغى عند سدرة المنتهى التي عندها جنة الماوى وضع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان لا شك أن هذا المكان غير مألوف بالنسبة له وقد جاء من صحراء معطياتها الماديه قليله ووضع في ذلك المكان بكل جلاله وبكل بهاء فكان يقف متاطئ الراس بالرغم من ان طبيعه الناس تختضي ان مد ادخل مكانا لم يره لاول مره اكثر التلفته ايوا بالدهش حصل واحد كان القصر الجمهوري قول قصه جمهور كان دخله كان غسل جمهور بيتلف كويس قلت شو ده شت دهي ده شو كويس كان ماشي دبي من المطار طبعا في المطار ما زي مطارنا هنا فتت قد سلم كهربائي ماشي فوق ده شو ده. كويس في مطارات ال... الناس بيتحركوا من كثث المطار بعربات بتاعه نايت العربات الكهرباء دي أربعة صناعات ترك العربية تحولت من هنا ل هنا تتنقلك تقول تشتر. في مقام السردات المنتهى كان النبي صلى الله عليه وسلم مطأت على الرأس لأنه كان مهتم بما عند الله أكثر مما مما حوله من الأشياء وهذا يدل على جمعية قلبه على الله وعدم التفات قلبه الى غير الله وقد اسلفنا ان هذا ماده الادب واساس الادب ولبه الا يلتفت قلبك الى غير الله فهو لم يندهش لان قلبه مع الله فلذلك لم يعبه بالمكان وبجلاله وبعظمته ما زاق البصر وما طغى اي ما تجاوز الحد وتجاوز الحد عاده الانبياء والرسل والبشر جميعا إذا وضعوا في مقام طلبوا مقاما أعلى وضع موسى في مقام التكليم فطلب الرؤية أما النبي عليه الصلاة والسلام وضع عند سترة المنتهى وهو مقام اجل من مقام شنو؟ التكليم لم يطلب شيئا كان ساكتا هذا معنى شنو ما زاغ البصر شنو وما طغى طيب قال ابن القيم المقام الذي وضع فيه النبي عليه الصلاه والسلام مقام عالي جدا فانه قد اسري به من مكه الى بيت المقدس وركب شنو ركب البراق يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب شنو البراق قال البراق البراق يضع حافره عند منتهى بصره يعني بعائل كده اخر محله بتجي فيها البصر بتاعه شنو بخط الحفر الاول قال وكان البراق مشاكلا لحال راكبه الركب بنو قال فاذا كان البراق يضع حافره عند منتهى قدمه فان النبي صلى الله عليه وسلم طرفه مع بعد شاوه الذي سبق العالم جميعا في سيره فلذلك موضع بصر النبي لا يتخلف عن موضع معرفته بربه سبحانه ولكمال معرفته بربه حفظ طرفه فما زاغ وما أكثر التلفتة لأن معرفته يضع البراق حافره عند منتهى بصره والنبي يضع بصره عند منتهى معرفته ومعرفته بربه تقتضي وأن لا يضغى قلبه وأن لا يضغى بصره وأن لا يزيغ بصره وأن لا يكثر التلفتة هذا ما ذكره العلامة ابن القيم طيب قلنا الأدب مع الله قال ابن القيم الدين يقوم على الأدب والأدب كل الدين الأدب هو كل الدين قال ستر العورة من الأدب غسل الجنابة من الأدب غسل جنابه من من الأدب بالرغم من أن المني طاهر خروج المني يوجب الغسلة والبول نجس خروج البول لا يوجب الغسل لا لخبطا الزوال كان بال ما يبقى وضوء استجمر وبعدها صح وضوء ينتقد ينتهر يستجمر وبعد ذلك يتوضى صح البول نجس المني طاهر لكن كان طلع وصل ده يا اخواننا دي الدين ولا ما الدين ولا في حاجة تغير الشده ولا شنو مجد الدين أزور كان بال ما بيختصر بالرغم من أن المخرج واحد مخرج البول ومخرج شنو ال ال ال المني غير أن السبب ليس واحد خروج البول ليس معه شهوة لكن خروج المني معه شنو؟ شهوة والمني متخلق من جميع ذرات البدن لذلك ناسب أن يغسل البدن كله طالع من أي حاجة عشان ودل على طالع من أي حاجة بتلقى أن الجنين المتخلق من مني أبيه مشابه من أباه إلى حد شنو كبير حتى ممكن تلقى في الصباح بيشبه عرفت فبالتالي غسط الجنابه من الأدب التطهر من الخبث وثيابك فطهر هذا من الأدب قال ومن ذلك أيضا حسن الوقوف بين يدي الله والزينة يعني الواحد يقولنا لما يجي بين يدي الله يجي واقف لابس شنو لابس كويس أيوة قد قوله تعالى خذوء زينتكم عند كل مسجد زولت قيف قيافه الذهبي في شارع العلامه النبلاء قال عمرو ابن الاسود السكوني كانت له حلة اشتراها بألف درهم ولم يلبسها يوما من الدهر للناس حتى كم يقول بس بدنا نشوف حله الزول ده فاذا به يلبسها في قيام الليل فقط حلة لقيام الليل كان عمرو ابن الاسود السكوني اذا قام الليل تطيب ورجل لحيته يسرح ولبس الحلة واصاب من المسك ثم وقف بين يدي الله يصلي تقول ماشي وين مشوار مهم هون احنا الواحد الصلاه بيجيب العراقي والعقد بالشال بعد ما يلبس شنو يلبس عم يلبس العم و يلبس شنو الشال والعصايا ثم قال قال ابن القيم وإن من الأدب الصلاة أدب ودل على ذلك أن المصلي يقف وقد أطرق بصره إلى موضع سجوده قال لأن هذا كمال الأدب في الوقوف بين يدي الله يا أخي أخشيت محكمة أنت بتكون محترم في المحكمة صح صح فكيف بملك الملوك وعلام الغيوب من الادب في الصلاه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى من أدب الصلاه ايضا قال وضع يدي اليمنى على اليسرى هذا من الادب لما تصلي من الصلاه خد شنو يدك اليمين على شنو كما كان يفعل الانبياء والرسل في واحد بيجيب في الصلاه دد ليدك انت يا زول مشوي في شنو ما تمسك يدك اذا يدك هذه بس تقول حردان ولا زهجان ولا زعلان يا اخي تخط خطيده كده في ادب في ادب شديد خلاص يا اخوان في ادب ولا ما في ادب والله في ادب ذلك قال السلف وضعوا اليد على اليمنى زينه الصلاه لا لكن مالك الامام مالك رحمه الله في القبض والسدل عنده ثلاثه ايات روي عن الامام مالك كم ثلاث روايات روايه تقول ان مالك ودي الراجحه يقول بالقبض في النفل والفرد وروايه ثانيه تقول ان مالك يقول بالقبض في الفرد او في النفل ولا يقول بالثاني يعني واحده يفهم يقبض والثاني شنو ما يصدر. وروايه تقول انه سدل والصواب ان الامام مالك روى في موطئه حديث امرنا معاشر الانبياء ان نضع ميامننا على مياسنا في اجنب في الصلاه طيب من الادب عدم قراءه القران في السجود والركوع وهذا قد تحدثنا عنه من الادب مع الله أن لا تستقبل بيته وأن لا تستدبره لا ببول ولا غائط وهذه فتوى ابي هريره وفتوى أبو أيوب الأنصاري وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم إنه لا تستقبل القبلة لا بول ولا شنو ده من الأدب يا إخواني. من الأدب معهم عرفت ومن الأدب أن لا تدفل تجاه شنو القبلة ومن الأدب إذا تفلت تفافا تفالا ان تغطي هذا بالتراب شوف الدين دا فوق ادب كيف اي حاجات دي بسيطه ومشيطة. مش كدا لكنها من الادب طيب خلاصة ذلك يا اخوان شوفوا كلامنا نقول لكم الادب مع الله اساس الادب مع الله معرفته سبحانه على قدر معرفتك بربك يكون ادبك مع الله الحامل على حسن الادب مع الله معرفته سبحانه انت كل ما تعرف الله ممكن تأدب مع الله سبحانه وتعالى في الصلاه في في في الحركات في الخضوع في الدعاء حتى في الدعاء تدعوه بشنو بادب تدعوه بادب ومن ادب الدعاء عدم رفع الصوت بالدعاء إذ نادى ربه نداء خفية هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى اربعوا على أنفسكم فإنكم أشدعون أصمّا ولا غائبا لمن الأدب تدعو ربنا بالراحة فهذا هو الأدب مع الله عز وجل ولم نتكلم إلى الآن عن كلام من؟ الهروي الدرس القادم نتكلم فيه في الدرس القادم نتكلم عن كلام ابن القيم عن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الأدب مع الخلق ثم بعد ذلك نبدأ في كلام من؟ في كلام الهروي لنقوم بشرح ما يمكن شرحه من هذا الكلام الأدب من الواضح جدا أننا جميعا نحتاجه وأننا جميعا في حاجة ماسة لهذا الادب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وإلى أن نلتقي في الدرس القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته